يا صغارا في السنين يا ثمار المؤمنين فلتعبدوا رب السماء رب السماء في كل حين فهو رب العالمين وهو غوث الخائفين من خاب من فيه احتمى فيه احتمى فهو المعين وارفع الاسوا تدوما قل هو الله احد خالق الدنيا الهي انه الفرد الصمد واحد دون شريك ليس لِلَّهِ وَلَدٌ وَلَهُ رَبُّ السَّمَاوَاتِ لم يكن كُفُوًا أَحَدٌ jaddu ismuhu خاتم للمرسلين المرسلين زاهدو مثله لا يوجد في الجمال اوحد ومثله في العالمين في العالمين لا يولد والد الزهراء طهها والنبي المصطفى حينما البدر راهه غاب عنه واختفى شع في الكون ضياء وتقيا عارفا كان للدنيا منارا كان نبراس الوفا وا حبيبي بعده فعلي اسمه اني احب المرتضى المرتضى لا غيره في فؤادي نوره في عيوني رسمه سيرتضي كل الرضا كل الرضا من زاره ولهو وصف عظيم حيدر اسم عريق سيفه البتار ذاك شق للحق الطريق واسمه الكرار ايضا وجهه بيت البريق وهو في حين الولاده شرف البيت العتيق نريدون المزيد ذاك قران مجيد هذا كتاب المسلمين المسلمين خير مدين نحن لله عبيد ورضا الله نريد والله ينجل المؤمنين المؤمنين يوم الوعيد يا احب با اسمعوني ان تريدون النجات اقراوا القران دوما فهو للدين ثبات وهو يمحو السيئات ويزيد الحاسنات يمنح الابصار نورا شافع يوم الممات ألتم عن إلهي فهو رب العالمين أو سألتم عن نبي فهو خير المرسلين أو سألتم عن إمامي فأمير المؤمنين أو سألتم عن كتابي فهو قران مبين